Sayfa 70, Ayet 158. 158. ولَئِن مُتُمْ أَوْقَطِ الْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ولَئِن مُتُمْ أَوْقَطِ تُحْشَرُونَ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 وَلَئِن مَّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ 159 A. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ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 فبما رحمه من الله انت فبما الله الله 158 159a ولئن متتم او قتلتم لان الله تحشرون فبما رحمه من الله انت ولئن مُتّم أو قتّلتم لَئِنَّ اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ولئن مُتّم أو قتّلتم لَئِنَّ اللَّهَ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ولئن مُتّم أو قتّلتم لَئِنَّ Febima rahmetin min Allah lintelehum muttum au kutiltum leinallahi tuhsharun fabima rahmetin min 159b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 كنت فضاً فض ض حولك فض فض 159a 159b فبما <gülüyor> رحمة من الله انت لهم ولو كنت فض من حولك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 ولو كنت فضلا غليظ القلب حولك فبما رحمه من الله انت لهم ولو من 159c فاعف عنهم واستغفر لهم وَشَاورْهُمْ في الْأَمْرُ. فَعْفُ عنهم وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاورْهُمْ في الْأَمْرُ.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 159b 159c ولو كنت تفضّ غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر من عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر ولو كن تفضل غليظ القلب لم من حولك فعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر ولو كن تفضل غليظ القلب لم فض من حولك فعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وَلَوْ كُنْتَ فَضلاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنَفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ 159 د فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يحب المتوكلين.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 Fe idâ azamte fetevekkel alallah, innallâhe yuhibbul mutevakkilîn. 159 C 159 D Fe'afu anhum ve istaghfir lahum ve şavirhum fil amr. Fe idâ azamte fetevekkel alallah, innallâhe yuhibbul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 Fa'fu anhum ve lahum ve fil amr. Fa'iza azamte fetevekkel alallah. İnne allâhe yuhibbul mutevkkilin. Fa'fu anhum ve lahum ve fil amr. Fa'iza azamte fetevekkel alallah. İnne allâhe yuhibbul 160 A إِن يَنصُركُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ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 İıl soqu Allahu Fel Alibelm Y elli doz de yüz alt'a فلَ عَز Allah İnna Allah يح mutevain İ so qu Allahu Felعَ فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم 165 160 be. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ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 وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ 160A 160B إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده ي صُكُم اللَّهُ فَلَعََالبللَك وَإَغْدُكُم فمَّ يَ soك يب إ يُكُ اللَّهُ فَلَ غَال 160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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله الله الله الله الله الله المؤمنون 160b 160c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 161. Ve kimin yararına olacak? Allah'ın yolunda. Allah'ın yolunda. Allah'ın yolunda. Allah'ın yolunda. Allah'ın yolunda. Allah'ın yolunda. Allah'ın yolunda. Allah'ın yolunda. Allah'ın yolunda. Allah'ın yolunda. وما يغلل الأت بما غلا يوم القيامة وما كان لنبين أي يغل وما يغ الأت بما غلا يوم القيامة وما كان لنبين أي يغل وما يغل اليأت بما غلا يوم القيامة وما كان لنبين أي يغل وما يغلل اليأتِ بما غلا يوم القيامة وما كان لنبين أي يغول. ومي يغل يأتي بما غل يوم القيامة وما كان لنبين أي يقول.ومي يغلل يأتي بما غل يوم القيامة وما كان لنبين أي يقول.ومي يغل يأتي بما غل يوم القيامة وما كان لنبين أي يقول.ومي يغلل يأتي بما غل يوم القيامة وما كان لنبين أي يقول.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 ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه وما كان لنبين ان يغل ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه وما كان أن يغل. يغلل بما غل يوم القيامة. 160c 161a وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 161b bir be. Thumma tuwfa kullu nefsim ma kaset ve vahum la yudlamun. Thumma tuwfa kullu nefsim ma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 ثُمَّ يُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ 161 a 161ب وما كان لنبين ان يغل ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وما كان لنبين ان يغل ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون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 وما كان لنبين ان يغل ومن يغل ياتي بما غلى يوم القيامه كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون 162 A فمن اتبع رضوان الله كمن با بسخط من الله ا فمن اتبع رضوان الله كمن الله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 أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَأَبِسَ خَطِيْمٍ مِنَ اللَّهِ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَأَبِسَ خَطِيْمٍ مِنَ اللَّهِ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَأَبِسَ خَطِيْمٍ اللَّهِ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 أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من 161 ب 162 ا ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط كل لا مِنَ ثُمَّ توفى كل نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يظلمون أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ 162 كل لا الله من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ومأؤ ج الن المصير ومأؤ ج الن المصير ومأؤ ج الن المصير ومأؤ ج الن المصير ومؤ ج الن المصير ومأؤ ج الن المصير ومأؤ 162a 162b أفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَأَ أَبِسَ خَطِيْمًا مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَأَ أَبِسَ خَطِيْمًا مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ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 A f man al tabarir tuan Allah keman ba abisahut min Allah. V 163. Hm derjatun ind Allah v Allahu basirun bima yamalun. Hm derjatun ind Allah v Allahu basirun هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. هم درجات الله والله بصير بما يعملون. هم درجات عند الله والله بما يعملون. هم درجات الله والله بصير بما يعملون.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 هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون 162 b 163 ومأواهم جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون ومأواهم جهنم وبئس المصير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 ومأواهم جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون 164 لقد مَنَّ الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم.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 لقد الله على المؤمنين اذ فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم الله على فيهم 163 164 a.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 لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته 164 ب ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي مبين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 ve yuzekkihim ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve in kanu min 164a 164b Legad mennallahü alel mu'minina iz ba'asa fihim rasulen min enfusihim yatlu aleihim ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإذ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين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 لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم, ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين 165 A اولا ما قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا أولم ما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا أولم ما أصابتكم قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا أولم ما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا أَوَلَمَّا أصابتكم مصبة قد أصابت مثنهاَا قُلْتُمْ أن هذا أولَما أصابتكم مصيبَ قد أصابت مثنيها قنتُم أن هذا أولَما أصابتكم مصيبَ قد أصابت مثنها قنتم أن هذا. أَوَلَمَّا أصابتكم مصيبَ قد أصابت مثنيهاَا قُلْتُمْ أن هذا أولَما أصابتكم مصيبَ قد أصابت مسهاَا قنتم أن هذا أولَما أصابتكم مصبة قد أصابت مثنهاَا قنتم أن هذا. أَوَلَمَّا أصابتكم مصيبَ قد أصابت مثنهاَا قُلْتُمْ أن هذا أولَما أصابتكم مصبةَ قد أصابت مثنهاَا قنتم أن هذا أولَما أصابَتكم مصيبَ قد أصابت مثنهاَا قنتُم أن هذا. ''Avelemmâ asâbetkum musîbetum kad asabtum misleyhâ kultum ennâ hâdâ.'' 164b-165a ''Veyuzakkîhim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmete ve in kânû min kablû lefî zalâlim أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا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 هذا مبين هذا 165 b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 165 a 165 b أو لما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير.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 kul huwa min 'indi anfusikum inna allaha ala kulli shay'in qadir 166 wama asabakum yawmal taqal jama'an fa bi'nillahi wal ya'lamul mu'minin wama asabakum yawmal mu'minin وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين وما اصابكم يوم التقى الجمعان الله وليعلم المؤمنين وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين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 وما أصابكم يوم التقال جمعان فبيإذن الله وليعلم المؤمنين 165-166 قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقال جمعان فبيإذن الله وليعلم المؤمنين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 Sayfa 70, Toplu Haldı. Ve kim öldüyse, ölüyordur. Allah'ın Rabbı olduğundan dolayı, Allah'ın Rabbı olduğundan dolayı, Allah'ın Rabbı olduğundan dolayı, Allah'ın 70 Toplu Halde Allah'ın Rabbı olduğundan dolayı, Allah'ın Rabbı olduğundan dolayı, Allah'ın Rabbı olduğundan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 أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم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 لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلوا عليهم آياته ويذكّهم ويذكّهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين أو لما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا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 وَإِن يَخْذُلْكُم فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغْلُ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ من الله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 أو لما أصابتكم مصيبة قد أصابت مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوملتقال جمعان فبإذن الله واليعلم المؤمنين ولئن ماتتم أو قتلتم ل إلى الله تحشرون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 ثمّ توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَأَ أَبِسَ خَطِّ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ